فَجَعَلْنَاهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّ هَذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يذْكُرُهُمْ قَالُوا لَهُ إِبْرَاهِيمُ قال قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فالهو كبير من هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أن رَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نَفَخَ عَلَى رُءُوسِهِمْ قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ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 الرحيم واراجوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نسله وكلنا جعلنا صالحين